جديد الشيخ أمشاري بن راشد العفاسي فويل للذين كفروا من يومهم الذي يعدون. بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول هل شركة العين العالمية تقدم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قاف وجزء الذاريات أفمن هذا الحديث؟ وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا برواية السوسي عن أبي عمر البصري اقتربت الساعة وانشق القمر بصوت الشيخ مشاري بن راشد العفاسي فامما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه فروح وريحان وجنته نعيم وامما ان إن كان من اصحاب اليمين فسلام عليك من اصحاب اليمين واما ان كان من المكذبين الضالين Voitas liiallinen, innahadalahua, hanku liiallinen, bismi, robbi.